السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم أمة وسطة الذي نستضيف فيه ونحاور فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عصام البشير تحدثنا في الحلقات الماضية عن معالم ترشيد الخطاب الإسلامي وقد تطرقنا إلى جملة من القضايا والمواضيع نحتاج اليوم إلى أن نتناول موضوعا جديدا نحتاج اليوم في هذه الحلقة أن نتطرق إلى موضوع فقه الإحسان في الحياة أهلا بك يا شيخ عصام حياكم الله شكرا لهذا المداد وهذا الامتداد في هذه الحلقات وهذه السلسلة نحتاج أن نتوقف عند فقه الإحساني في الحياة يحتاج الخطاب الإسلامي إلى جملة من النظرات ورؤية وسطية في هذه القضية حبذ لو حدثتنا مشكورا عنها. حياكم الله أولا هنالك محرابان محراب المسجد الذي نتعبد فيه لله تعالى بالصلاة وبالتلات وبالذكر وبالتحليل والتحميد والتكبير والاستغفار وهنالك محراب الحياة الذي نتعبد لله تعالى فيه أيضا بإتقان العمل. وبطهر اليد وبعفة اللسان وبإزجاء الخدمة النافعة لبني الإنسان والمطلوب هو أن نحقق الإحسان في كل المحرابين ولا شك أن العبادات إذا أحسننا القيام بها وأداءها على الوجه المأمول فإنها ينعكس أثرها على فقه الاحسان في محراب الحياة صحيح أن لها أن للعبادات حكما وأسرارا لكن من بين هذه الحكم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصوم لعلكم تتقون الزكاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات لها أثر على تزكية النفس وصفاء الروح وصقل العقول والأرواح هذا ينبغي أن يمتد صلاة الجماعة تعلمنا فقه الإحسان والقرآن دائما يشدنا أن ننشد ليس الحسن الأحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن الله كتب الإحسان على كل شيء فالدعوة دائما إلى الإحسان وليس فقط إلى الحسن نحن نصطف الصلاة تتحازى المناكب والأقدام ونأتم خلف إمام لا نكبر إلا حين يكبر ولا نركع إلا حين يركع ولا نسجد إلا حين يسجد يسجد، وهكذا نأتم به فهو إمام نقدمه ونقدمه بالمعايير الشرعية يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا فيه سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فيه سواء فأكبرهم سنة معايير شرعية نقدم وهذا جزء من فقه الإحسان أن يتولى الأمر من يحسنه ويتقنه ويجوده النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الكعبة تسلم مفاتيح الكعبة وأعطاه طلبها منه طلبها عمه العباس منه ليجمع له بين أمرين بين سدانة البيت وسقاة الحاج. فنزل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعد فأخذ مفاتيح الكعب من عمه العباس وعطاها لبني شيبة لأنهم كانوا أحق بها وأهلها وهم يتوارثون ها إلى يومنا هذا ثم قال من ولي أمر المسلمين ثم ول عليهم رجلا وهو ييد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين إذن فيتأسس فقه الإحسان أن نقدم على العمل من كان أتقا وأجود وأكثر إحسانا له من غيره ليس على قاعدة الولاء ثم بعد ذلك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هذا الصف المتراص الذي تتحازى فيه المناكب والأقدام دلال على فقه الإتقان ونسد الفرج حتى لا يلج من بينها الشيطان هذه الصورة التي تعلمنا إياها الصلاة في فقه الجماعة وفقه الإمرة وفقه الطاعة وفقه الشورة هي تدلنا على حركة الإحسان الواجب الاعتناء بها في حركة الحياة قضية قيمة الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كل شيء له ميقات الحج مواقيت زمانية ومكانية الصوم مواقيت زمانية الصلاة مواقيت زمانية كذلك ويشترط لها طهارة الثوب والبدن والمكان تتعلق أيضا بالمكان الزكاة هذا يعلمنا قيمة الاحترام للوقت وهذا أيضا مما يتصل بفقه الإحسان في الحياة قضية احترام النظام والدقة فيه هذا يتعلق بفقه الإحسان في حركة الحياة أنا أقول لبعض إخواننا في المساجد التي تكون في أماكن العمل سواء كانت في القطاع الخاص أو القطاع العام بعضهم يجعلون بين الآذان وبين وقت إقام الصلاة وقتاً طويلاً تتعطل فيه مصالح الناس ثم يجلسون أحياناً بعض أداء وقت الفريضة وصلات النافلة جلسات إما لحلقات التلاوة أو لدروس وعضية أفضل عمل بعد أداء الفريضة أن ننصرف إلى قضاء حوائج الناس هذا الوقت الذي أنت تجلس فيه في المسجد بعد أداء الفريضة ليس ملكا لك إنما هو ملك لهذه المؤسسة التي تعاقدت معها وتقاضيت راتبا في نهاية الشهر فينبغي أن تؤدي هذا الوقت إنجازا للعمل الذي وكل, وكل لك ووقعت عليه عقد التعاقد بينك وبين هذه المؤسسة الإحساس بقيمة الوقت ضعيف الإحساس بإتقان العمل وإحسانه وتجويله ضئيل الإحساس باحترام النظام ضئيل الإنسان أحياناً يجد الإشارة الحمراء في سبيل أنه يريد أن يستعجل يتخطى ولا ينسى أنه لم يرتكب فقط مخالفة مرورية فحسب إنما تخالف أمراً شرعياً لأن هذه المخالفة قد تؤدي بالإضرار بالناس بإزهاق أرواح الناس وقد تؤدي إلى أنك أن تصطدم بسيارة أخرى يترتب عليها من الإيذاء والضرر ما الله به عليم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير تخوم الأرض التخوم هي الحدود والمعالم التي تفصل بين أرض الجار وجاره قديما كانت في مسائل الزراعة ونحوها وأدخل فيها العلماء بعض العلماء المعاصرين حتى الإشارات الضوئية التي تضبط حركة السلام المرورية للأفراد فحينما يأتيك المؤشر باللمبة الصفراء معناها توقف واللمبة الحمراء معناها هذا الخط الأحمر لا ينبغي أن تتجاوزه الناس يتساهلون في هذا والشاعر العربي يقول قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل فنحن نحتاج إلى أن نتعبد لله تعالى في محراب الحياة حينما ندخل مجال العمل لا ينبغي أن نعيش حياة علمانية ننفصل تجد الواحد إذا جاء في المسجد يكون خاشعاً متبتلاً مستكيناً، دارعاً، لكن إذا خرج خارج المسجد فهو أسير لأهوائه، أسير لشهواته، أسير ل. عواطفه ينقلب إلى وحش ضاري, ضاري كل تلك السكينة التي كانت معه في المسجد تفارقه في الحياة التعامل ليس فيه من تلطف مع الناس ليس فيه من لين كلمة ليس فيه من هشاشة وبشاشة يقابل الإنسان بها الناس ليس فيه من صفاء في الود ومن حفاوة في الخلق ومن نداوة في التعامل ومن نقاء في القلب كل هذا يتعرض عنه المسلم ولذلك ينفصل بين محراب المسجد ومحراب الحياة. أتقن غير المسلمين في فقه الإحسان والإتقان في محراب الحياة وتخلفنا عنه. ونحن نتعبد لله سبحانه وتعالى في هذه الميادين، فواجب علينا أن نستشعر هذا الأمر استشعارا كبيرا. وأرى أن هذا الأمر لا يزال فيه خلل لا سيما فيما يسمى بواقع الخدمة المدنية. على مستوى دولنا وتدخل إلى المستشفيات تدخل إلى مرافق الخدمة المدنية تجد قبل أن ينقضي وقت الدوام ينصرف الموظفون وتتعطل مصالح الناس وتجد أحيانا تدخل إلى الإنسان في المكتب بدل أن يقضي حاجة يقول لك تعال بعدين وهو لا يعدو أن يكون يتحدث باله أن يكون يتحدث بالهاتف مع صديق له أو مع زميل لا علاقة له بالعمل أو أن يقرأ في صحيفة أو أن يحتسي كوبا من القهوة أو أن يمتلئ المكتب برائحة الدخان التي تتنافى مع طبيعة العمل وتؤذي من ليس مدخنا أو أن تجد المكتب ليس فيه من وضع الملفات في مواضعها حتى حينما يبحث عن ملف يكاد يتعب لأن الأمور ليست مرتبة وليست منظمة عنده هذا كله يتعلق بخلل في فقه الإحسان والادقان الأمة أحوج أن تحييه في ظل أنها تتعبد لله رب العالمين في هذا العمل كما نحن نحسن في محراب المسجد حض يعني فضيلتكم بالإحسان في محراب الحياة فنحن نطالب أيضا بالإحسان مع الفاصل كونوا معنا لنواصل بعد الفاصل <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام لنواصل الحديثة في معالم ترشيد الخطاب الإسلامي أحد أهم معالم الأمة الوسط وقد تناولنا في الجزء الأول من هذه الحلقة في فقه الإحسان في الحياة وقد استفاض مشكورا شيخنا الفاضل في الحديث عن محراب الحياة وجملة من معالم هذه الترشيد أو معالم هذه القضايا شيخنا الفاضل نحتاج في فقه الإحسان في الحياة أن نسلط الضوء ولو قليلا على قضية الوقت التي تشكل اليوم عامل يعني تأكيد وتركيز على مدى تميز أي مجتمع من المجتمعات بالتزامه بمحددات الإحسان في الحياة تفضل الوقت إما دمار أو عمار الوقت إما لك أو عليك وكما قال الحسن البصير رحمه الله ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك وكما قال الوزير الصالح يحيى بن هبيرة والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعك. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فهذه الحياة تمضي والواحد حينما يقارن بين واقع الأمة اليوم وبين واقع أسلافنا يجد الفرق الكبير والهوى الشاسعة يجد أن أسلافنا الصالحين رحمهم الله رغم ما انحسر عنهم من ظل الإمكانات التي أتيحت لنا في عصرنا من الكهرباء والظل الوارف والهواء النقي وسائل النقل والاتصال لكنهم بارك الله تعالى في أوقاتهم أخلص النية وشدوا العزائم واستنهضوا الهمم واستطاعوا أن يجعلوا الوقت ثمرة وبركة وخيرا على أمتهم ولك أن تطالع حجم التراث الضخم الذي لم يوجد عند أمة من الأمم كما وجد في هذه الأمة تجد إمام مثل أبي الوفاء ابن عقيل ألف كتاب الفنون في التفسير والحديث والفقه والأصول والشعر وعروض ونحو ذلك أكثر من خمسمائة مجلد تجد ابن الجوزي جمعت أيام حياته وقسمت على ما كتب من أول يوم ولد فيه إلى أن مات وجدوا المعدل بمنسبة أربع كراسات في اليوم الله ابن الله. تيمي كان يكتب بين الليل والنهار وفي العصر وفي رسائل. ابن القيم ألف وهو في حالة سفر خمس مجلدات اللي هي زاد المعاد قال الفتها والقلب معلق بحال السفر والهم قد تفرقت شذر مذر والكتاب المعين مفقود وسمّاها كلمات يسيرة الخمس مجلدات قال هذه كلمات يسيرة لا يستغني عنها من له أدنى هم بمعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم الإمام المنذري ألف الترغيب والترهيب أربعة مجلدات في حالة وهو في حالة سفر الإمام الكاساني صاحب بدايع الصناع ألف هذا الكتاب مهر لزوجته التي اشترطت عليه أن يكون مهرها كتابا في فقه أبي حنيفة فألف هذا الكتاب مهرا لزوجته سبعة أجزاء يعتبر من أمهات المراجع المعتمدة في الفقه الحنفي الطبر كان يتجول في اليوم بأكثر من خمستاشر ميل يجريها عدوا ليحصل الدروس من عالم إلى عالم ومن فقيه إلى فقيه وكذلك الإمام النووي حوالي اتناشر درس في اليوم والليلة هذه الهمة العالية الإمام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين هذا الكتاب فيه ما يقرب من عشرة آلاف حديث نبوي وبعض هذه الأحاديث لا تجدها إلا في هذا الكتاب ألفه بعد أن تجاوز التسعين من عمره إملاء من ذاكرته ثم حاول أن يبيض هذا الكتاب فلما بلغ ستس الكتاب وفته المنية هذا الكتاب بعد أن تجاوز التسعين من عمره يعني المعاش الاختياري والإجباري الناس كانت تشعر بأن الزمن له أهمية كبرى في حياة الإنسان فلا يود أن يضيع دقيقة في غير فائدة حتى ابن الجوزي في لحظة الفراغ التي ما نسميها فراغا ولكن في اللحظة التي يزورها فيه بعض الناس ويريدون أن يضيع وقته بالأنس الذي لا ينفع في دين ولا في دنيا كان يعد لأوقات زياراتهم أعمالا لا تمنعه من المحالثة قال جعلت لهم قص الورق وبري الأقلام وحزم الدفاتر حتى لا يضيع شيء من ف فوجدنا أن سلفنا الصالح خلفوا لنا الخطيب البغدادي تاريخ بغداد يعني 14 مجلد أرخ فيه لعلماء بغداد وفقهائها ومفسريها ومحدثيها وقضاطها وشعرائها وأدبائها وختم بذكر شهيرات النساء من أهل بغداد ومن من ورد عليها من غير أهلها الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء هؤلاء العضاء العضاءم من أعلام الأمة كيف بارك الله تعالى في وقتهم ولم يتيسر لهم كل هذه الوسائل التي هي متاحة بالنسبة لنا أنا أحسب أن البركة رفعت وأن إحساسنا بقيمة الوقت ضعيفة وأصبح الشباب عندهم يشاع عندهم قتل الفراق وهل هل هل المسلم من فراغ؟ كان عمر رضي الله عنه يقول أكره أن أجر أكره أن أرى الرجل يعني فارغا سبهللا لا في عمل دين ولا في عمل دنيا ففالإحساس بقيمة الوقت أن تقتنيمه في فيما ينفع ويعود بالنفع للناس في دينهم ودنياهم وأخراهم أمر مهم ولذلك دور مجتمع المنظمات المجتمع المدني أن تعمل على ملء طاقات الشباب ملء هذا الفراغ. لأن هذا الفراغ إذا لم يملأ بالنافع ولا أقصد بالنافع فقط العلم ولا التربية ولا البناء الروحي لا حتى عبر الفنون عبر الرياضة عبر المشاريع المجتمعية التي تنمي القدرات وتزيد في المواهب بهذا نستطيع أن نعلمهم فقه اتقان الوقت وإذا أتقنا فقه الوقت فهو الوعاء الذي تنضج فيه الأعمال وتنضج فيه المشاريع لكن نحن متخلفون كثيراً في فقه الإحسان في الحياة أدخل إلى عالم المستشفيات أدخل إلى يعني الطب تجد حالة مزرية في كثير من العالم العربي والإسلامي يخرج الإنسان يطلب الـ الـ الشفاء ويجد أن هذه أشبه بمباءة تزيده علة على علته ومرضاً على مرضه لا احترام للمواعيد ولا مستوى متقدم للتمريض ولا تحديث للأجهزة ولا عناية ودقة في التشخيص ولا اهتمام بالمرضى بالمستوى اللائق بكرامة الإنسان فأصبح الناس يطبون العلاج ويوممونه وجوههم شطر الغرب يلتمسون فيه الدقة في التشخيص ويلتمسون فيه العلاج ونحن قادرون بإمكانات أمتنا أن نعمل على توطين العلاج لو صرفنا القليل واعتنينا به لوفرنا هذه المصروفات التي تنفق في استذاكر السفر وفي المرافق وفي الإعاشة وفي السكن وفي نحو ذلك لوفرناها بتحقيق توطين العلاج القائم على فقه الإتقان والإحسان تجد الإنسان له لحية وتجد في على جبينه غرة الصلاة لكن لا يبالي في بيعه وشرائه أن يتحرى الصدق أن يبين طبيعة ما يبيعه أن يقول الحقيقة بكاملها للبائع ربما يغش ربما يدلس ربما يعني يبالغ في ذكر الجوانب الإيجابية لسلعته التي يريد أن يروج لها طيب لما, لما لا تنعكس هذه العبادات التي أديتها في محراب المسجد لتنعكس في محراب الحياة وتكون عنوانا لصدقك ووفائك والتزامك وتقديمي الجيد النافع بالنسبة للناس رأيت بعض الشباب في بلاد الغرب والحمد لله قلة وأصبح هذا الفكر ينحسر يعني شيئا فشيئا يستحلون بعض ما عند الغربيين ويقولها أولئك فار ومالهم حل لنا قلت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر مكة إلا بعد أن أمر عليا بأن يرد الودائع إلى أهلها وقال من غشنا فليس منا وقال من غش ليس منا فكيف أنا أقول للناس بأن الإسلام هو دين الصدق ودين العدل ودين الرحمة ودين الأمانة ودين كذا وأنا أمارس الخلل على النقيض من ذلك هذا يؤدي إلى الوقوع في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا الفتنة للذين كفروا التي تصد الناس عن سبيل الله حينما يجد غير المسلمين البون الشاسع في المبادئ التي يدعو إليها المسلمون نظريا. ثم ينظرون إلى واقع المسلمين فلا يرتد الطرف إلا خاسئاً وهو حسير حينما يجد لا يجدون هذه القيم تتجسد على واقع الأرض إذا نحن نحتاج أن نحيي فقه الإحسان والاتقان والتجويد إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أي يتقنه أي يحسنه أي جوّده في محراب الكون والحياة كما نتقنها في محراب المسجد والتلازم بينهما موصول إذا أتقن فقه الإتقان في محراب المسجد فإنه سينعكس بالضرورة صلاحا ورشدا وهداية في فقه محراب الحياة والكون شكرا لك شيخ عصام على هذا الترشيد في الخطاب الإسلامي على مدى الحلقات الماضية الذي عليت فيه وختمت بفقه الإحسان في الحياة كما أشكركم مشاهدي الكرام على هذه المتابعة الحتيثة لحلقات برنامج أمة وسطة على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة كونوا بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته